موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما. 129-وهنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 120-وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره 121-وسخر لكم الأنهار 122-وسخر لكم الشمس والقمر دائبين 123-وسخر لكم, وسخر لكم الليل اتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا ذَا الْبَلَدَ آمِنٌ وَجُنُوبِنِ وَبَنِيَ أَنْعَدُدَ الْأَصْنَاسَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَبْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي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 ولا تحسبا الله غافلا عن ما يعمل الظالمون. انما نوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار انما نوخرهم ليوم تشخص فيه الابصار محطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوا وانذر الناس يوما ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا 141-فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع رسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعذل الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا 141- فتحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو <في انتقام>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 لا بل غل الناس وليزر به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو